حياتك مقتدره ما يرد خليله فراق ما رجع اكبر يا حنان حياتك مقتدرنا ناطر رجيه عندك جدن انا يا يومي غايب قال الله وطن غيابك وطنت الاحلى بابعك ننتظرك تجينا ننتظرك تجينا يا من انثاتنا ما نستغنى عنك حمل كفك نشيله حمل كفك نشيله اريدك والوطن تبدلك حيونه والمن فارق ما لا تسال شلونك دنيا ما بها ذاك ينحسب فيه عراقه مستانه المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل سلام القيس na من النهايه تتغطى جروفه تتغطى هذا حاله يوجه لك سؤال يعرفك ما تعرفك ما تعرفك ما تعرفك وطنا ما تتنت شوف على الرمح راسه بن بغداد يا نبهاي مسفي عراق قد مختارنا ناطر من زيها عراق قد مختارنا ناطر من زيها رايب مال جعب الله يا حنان شارعون للقائدنا على الشاشات منين يا عين بتجنن طيب وجهك يا قمرنا وجهك يا قمر لما نخبر نسمع عيني من عند عمرك عمرنا حبيت انراقب مهزتك نهى اذا الغرب وتكسع بجلن حارها ما عرفت انت ادمن يا مرطاري عراقت قدانا ناطر الجياد عراقت قدانا ناطر زيها عندك يومي راح حقك يا خالد يا ولد قائدنا نوتانا يا ابو حسين نجي لك لا تجينا البعيد البعيد طول علي انا ما, ما ما نتحمل بره وطننا وطننا اي وطن ننجبكنا نجدك نجدك نجدك ناتينه وحطوا على تحميل فراق ظننت فكرنا اني لرد خلنا ميت من الاشواق ميت من الاشواق صرت للوطن والوطن محتاجك يا بحر الصبر بس حرك مواجك جسم يا هواء نفس تهت ريه احراقك مقدس علينا جي ام الهندسه الصوتية والتوزيع يوسف الصويحاوي بصوت الرادود الحسينين علي المسلم بقلم الشاعر المبدع سيد خضير العلاق الحان كاظم القرناوي وتبقى <تصفيق> الاخراج والتنفيذ, والتنفيذ. حيدر الزيرجاو